পোল লোল মিল মুফজিটি অ ইদ নিচ বু চোরাদ আনন্ ইনদীন কল হলুমুপিন কপ مِنَ তুমি নোবী আসনু বিন إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعَذَّبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ فجعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإن ويأكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إِنهُ أَفَوْ آبَ أَهُمْ بُل فَهُمْ عَىأَسَالِهِ يهَع وَلَ قَدبَ ل قَدَلَهُ أَكسَوْ الْأَوْوَّلين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ ولنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم